قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفير بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في مَرِيجٍ مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها؟ كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصره وذكرى لكل عبد منيب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 كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان نوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كلب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول؟ بل هم في لبس من خلق جديد ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسبس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوليد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول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 لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قريمه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد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 قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أَنَا بظلام للعبيد يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد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 ذلك يوم الخروج إنا نحن نحني ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار ذكر بالقران من يخاف وعيه